فبما رحمه من الله انت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لن فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين